بوك تو أتي جاريس ثمانية وأربعون ثمانية وأربعون ستة الأوبقرم أنشطة العطلات أنشطة العطلات سمدرك نارا سوچا أهيكا هل الشاطئ نظيف؟ आपण तिथे पोहू शकतो कायक तर नाही इथे पॅरासोल भाड्याने मिळू शकते का कुर्सी बाहर इथे नाव भाड्याने मिळू शकते का هل يمكن هنا استئجار قارب هل يمكن هنا استئجار قارب मला सर्फिंग करायचे आहे احب ان اركب الموج احب ان اركب الموج मला पानबुड्यासारखे पाण्याखाली पोहायचे आहे احب ان اغطس احب ان اغطس मला वॉटर स्कीइंग करायचे आहे. احب ان اتزلج على الماء. احب ان اتزلج على الماء. सर्फ बोर्ड भाड्याने मिळू शकेल का? هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ 다이빙 उपकरण भाड्याने मिळू शकेल का? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ ووتر سكيج भाड्याने मिळू शकेल का? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ मी केवळ नवशिक्या आहे. أنا مجرد مبتدئ. انا مجرد مبتدئ मला यातील साधारण माहिती आहे انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط यात मी चांगला पारंगत आहे استطيع التعامل مع ذلك جيدا استطيع التعامل في ذلك جيدا स्की लिफ्ट कुठे आहे اين التلفريك اين التلفريك तुझ्याकडे स्कीज आहेत का هل معك زلاجاتي هل معك زلاجات السكي तुझ्याकडे स्की बूट आहेत का هل معك حذاء سكي هل معك حذاء السكي